سمعني يا عمري What's down? يلا يلا ثاني والنبي يكرمك <تصفيق> <هو>. الله <تعالحة. بسيط. تصفيق> يومكم الذي كنتم ¡Muy hmm. <risa> ولكن كل في الصف لا تقرر ان Thank you. ل... ل... انظروا الى سحبتوا بالنبي، سحبتوا بالنبي. Oh, <laughs> ما هذا هيكلته يوم يقوم كل I'm <laughs> sorry. ثانيه <تصفيق> <وعدل حاجة> علينا <مشكلة. تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يوم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 <s to> I'm <breakaniously> not صواريخ كما يا الله يا وعداً علينا كم الله يرضى للكتاب كما